هي المنقطعة وهي بمعنى بل والهمزة فقد اشتملت على معنى الإضراب والإنكار والمعنى الهم آلهة تجعلهم في منعة وعز حتى لا ينالهم عذابنا ثم بين أن آلهتهم التي يزعمون لا تستطيع نفع أنفسها فكيف تنفع غيرها بقوله لا يستطيعون نصر أنفسهم وقوله من دوننا فيه وجهان أحدهما أنه متعلق بآلهة أي ألهم آلهة من دوننا أي سوانا تمنعهم مما نريد أن نفعله بهم من العذاب كلا ليس الأمر كذلك الوجه الثاني أنه متعلق بتمنعهم لقول العرب منعت دونه أي كففت اذى والأظهر عند الأول ونحوه كثير في القرآن كقوله ومن يقل منهم اني اله من دونه وقوله واتخذوا من دونه الهه الايه الى غير ذلك من الايات وما تضمنته هذه الايه الكريمه من كون الالهه التي اتخذوها لا تستطيع نصر انفسها فكيف تنفع غيرها جاء مبينا في غير هذا الموضع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 والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم الآية وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآية إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن تلك الآلهة المعبودة من دون الله ليس فيها نفع البتة وقوله في هذه الآية الكريمة ولا هم منا يصحبون أي يجارون أي ليس لتلك الآلهة مجير يجيرهم منا لأن الله يجير ولا يجار عليه كما صرح بذلك في سورة قد أفلح المؤمنون في قوله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون والعرب تقول أنا جار لك وصاحب من فلان أي مجير لك منه ومنه قول الشاعر ينادي بأعلى صوته متعوذا ليصحب منا والرماح دواني يعني ليجار ويغاث منا وأغلب أقوال العلماء في الآية راجعة إلى ما ذكرنا كقول بعضهم يصحبون يمنعون وقول بعضهم ينصرون وقول بعضهم ولا هم منا يصحبون أي لا يصحبهم الله بخير ولا يجعل الرحمة صاحبا لهم والعلم عند الله تعالى قوله تعالى بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر الظاهر أن الإضراب ببل في هذه الآية الكريمة انتقالي والإشارة في قوله هؤلاء راجعة إلى المخاطبين من قبل في قوله قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن الآية وهم كفار قريش ومن اتخذ آلهة من دون الله والمعنى أنه متع هؤلاء الكفار وآبائهم قبلهم بما رزقهم الله من نعيم الدنيا حتى طالت أعمارهم في رخاء ونعمة فحملهم ذلك على الطغيان واللجاج في الكفر وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أنه تعالى يمهل الكفار ويملي لهم في النعمة وان ذلك يزيدهم كفرا وضلالا جاء موضحا في مواضع كثيره من كتاب الله تعالى كقوله ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين وقوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين وقوله تعالى قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا وقوله تعالى بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين فلما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافرون والآيات بمثل ذلك كثيرة والعمر يطلق على مدة العيش قوله تعالى أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون؟ في معنى إتيان الله الأرض ينقصها من أطرافها في هذه الآية الكريمة أقوال معروفة للعلماء وبعضها تدل له قرينة قرآنية قال بعض العلماء نقصها من أطرافها موت العلماء وجاء في ذلك حديث مرفوع عن أبي هريرة وبعد هذا القول عن ظاهر القرآن بحسب دلالة السياق ظاهر كما ترى وقال بعض أهل العلم نقصها من أطرافها خرابها عند موت أهلها وقال بعض أهل العلم نقصها من أطرافها هو نقص الأنفس والثمرات إلى غير ذلك من الأقوال وأما القول الذي دلت عليه القرينة القرآنية فهو أن معنى ننقصها من أطرافها أي ننقص أرض الكفر ودار الحرب ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليها وإظهارهم على أهلها وردها دار إسلام والقرينة الدالة على هذا المعنى هي قوله بعده أفهم الغالبون والاستفهام لإنكار غلبتهم وقيل لتقريرهم بأنهم مغلوبون لا غالبون فقوله أفهم الغالبون دليل على أن نقص الأرض من أطرافها سبب لغلبة المسلمين للكفار وذلك إنما يحصل بالمعنى المذكور ومما يدل لهذا الوجه قوله تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله على قول من قال إن المراد بالقارعة التي تصيبهم سرايا النبي صلى الله عليه وسلم تفتح أطراف بلادهم أو تحل أنت يا نبي الله قريبا من دارهم ومما يروى عنه هذا القول ابن عباس وأبو سعيد واكرمه ومجاهد وغيرهم، وهذا المعنى الذي ذكره الله هنا ذكره في آخر سورة الرعد في قوله أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير آية الأنبياء هذه إن أحسن ما فسر به قوله تعالى أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها هو قوله تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون قال مقيده عفى الله عنه وغفر له ما ذكره ابن كثير رحمه الله صواب واستقراء القرآن العظيم يدل عليه وعليه فالمعنى أفلا يرى كفار مكة ومن سار سيرهم في تكذيبك يا نبي الله والكفر بما جئت به أنا ناتي الارض ننقصها من أطرافها أي بإهلاك الذين كذبوا الرسل كما أهلكنا قوم صالح وقوم لوط وهم يمرون بديارهم وكما أهلكنا قوم هود وجعلنا سبأ أحاديث ومزقناهم كل ممزق كل ذلك بسبب تكذيب الرسل والكفر بما جاءوا به وهذا هو معنى قوله ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى كقوم صالح وقوم لوط وقوم هود وسبع فاحذروا من تكذيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لألا ننزل بكم مثل ما أنزلنا بهم وهذا الوجه لا ينافي قوله بعده أفهم الغالبون والمعنى أن الغلبة لحزب الله القادر على كل شيء الذي أهلك ما حولكم من القرى بسبب تكذيبهم رسلهم وأنتم لستم بأقوى منهم ولا أكثر أموالا ولا أولادا كما قال تعالى أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم الآية وقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وقال تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها الآية إلى غير ذلك من الآيات وإنذاروا الذين كذبوه صلى الله عليه وسلم بما وقع لمن كذب من قبله من الرسل كثير جدا في القرآن وبه تعلم اتجاه ما استحسنه ابن كثير رحمه الله من تفسير آية الأنبياء هذه بآية الأحقاف المذكورة كما بينا وقال الزبخشري في تفسير هذه الآية الكريمة فإن قلت أي فائدة في قوله نأت الأرض قلت فيه تصوير ما كان الله يجريه على ايدي المسلمين وأن عساكرهم وسراياهم كانت تغزو أرض المشركين وتأتيها غالبة عليها ناقصة من أطرافها انتهى منه والله جل وعلا أعلم بهذا أيها المستمع الكريم ينتهي لقاؤنا ولنا بإذن الله لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته